اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا وذلت لجبروته الصعاب اللهم يا و به Yeah